أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا شق في السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل أنزم به إنس ولا جان فبأي آلاء تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي ولا قدام يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي ولا قدام يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي فيؤخذ بالنواصي ولا فَبِأيَّ آلَاءِ رَبِّكُمْ أَتُكَذِّبَنَّ هَذِهِ جَهَنَّمُ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُوا بِهَا الْمُجْرِمُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُوا بِهَا الْمُجْرِمُونَ يطوفون بينها وبين حمي من آن يطوفون بينها وبين حمي من آن فبأي آلاء ربكمات كذبان فبأي آلاء ربكمات كذبان ولمن خاف مقام ربه جنتا ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 متكين على فرش متكين على فرش بضائعها من السبرق وجن الجنتين دار متكين على فرش بضائعها من السبرق وجن الجنتين دار وجن الجنتين دان متكئين على فرش بطائنها من السبرق بطائنها من السبرق وجن الجنتين دان وجن الجنتين دان فبأي بكما تكذبا